يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وبعث في المذائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون